الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد نبدأ إن شاء الله عز وجل في درس التوحيد درس العقيدة ونحن بنتناول كتاب تهذيب وتسهيل عقيدة الإسلامية للدكتور الجبرين رحمت الله تعالى عليه لازلنا يوأحباب الكرام بنتحدث في توحيد الألوهية اليوم إن شاء الله بنتناول أول مبحث في توحيد الألوهية وهو شهادة لا إله إلا الله المبحث هذا هو المبحث الأول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فيه مطلبان المطلب الأول اللي هو معنى لا إله إلا الله وفضلها يعني معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله فمعنى لا إله إلا الله بالإجمال كده يعني بالجملة أنه لا معبود بحق إلا الله يعني الواحد يسألك يقول لك ما معنى لا إله إلا الله هناك ما تقولهوش أنه, أنه لا معبود إلا الله لا لازم كلمة بحق لإن المعبودات اللي هي غير الله عز وجل كثيرة عليك فلازم تضع بكلمة ايه, كلمة إيه بحق يبقى انت كده عرفتلي إني ان الله عز وجل هو المعبود بحق انه هو سبحانه وتعالى المعبود بحق وإلا هناك معبودات كثيرة للناس اللي هم غير المسلمين المهمن كفره في منهم من يعبد الاصنام ومن يعبد الحيوان ومن يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد النجوم ومن يعبد الملائكه ومن يعبد المراه ومن يعبد فرج المراه ومن يعبد سبحان الله قال في الهند في كام ديانه يبقى اذا في كام معبود عندهم انما المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى يبقى لازم تعرف ان معنى لا اله الا الله انه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى ومعنى بقى أنه لا معبود بحق إلا الله عشان برطبة فهم معناها دي كمان أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى يعني ما حدش يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى إذن فلا يجوز أن يدعى إلا الله يعني من, من يدعوش أحد غير الله عز وجل الدعاء يكون إيه لله إذا, إذا سألت فاسأل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن نصلي لغير الله يبقى الصلاة لا تصلى إلا لله عز وجل ولا يجوز أن ننظر لغير الله يبقى النذر لا يكون إلا لله عز وجل ولا يجوز أن نزبحه لغير الله يبقى الذبح اللي هو النسك لا يكون إلا لله عز وجل لأن إحنا في المرة الماضية قلنا أن هذه كلها عبادات يجب ألا تصرف إلا لله عز وجل لماذا؟ لأنها حق محض لله سبحانه وتعالى وهكذا بقية أنواع العباد لا يستحق أحد أن تصرف له سوى الله سبحانه وتعالى يبقى ده عرفنا كده معنى لا إله إلا الله العلامة علمت اليمن الإمام المجتهد محمد ابن إسماعيل الصنعاني بيعرف لنا بيقول لنا ومعناها معنى لا إله إلا الله ومعنى إفراد الله بالعبادة والألوهية والبراء من كل ما معبود دونه دون دون الله عز وجل إذا كان لك إنه من أي معبود غير الله عز وجل و الله عز وجل وحده تفرده بالعبادة تفرده بالألوهية يبقى إيه؟ الإمام رحمة الله عليه قال إيه؟ قال إيفراد الله عز وجل بالعبادة والألوهية والبراءة من كل معبود من دونه سبحانه وتعالى ومعنى كلمة الإله يعني نقول لا إله طيب معنى كلمة إله يعني المعبود المطاع المعبود المطاع الله عز وجل يأمرنا احنا نطيعه نعبده نعبده وهو يأمرنا وإحنا نطيعه المعبود المطاع م? اللي إيه بقى الذي تؤلهه القلوب بالمحبة آه. يبقى هنا عند عندك بقى طاعة طاعة وتأليه وحب قلب طاعة وتأليه وحب قلب يبقى انت بتطيعه بتعبده وبطيعه وبتألهه بقلبك وبتحبه كمان بقلبك وتعظمه كمان بقلبك وتخضع له بقلبك وتخاف له وتوابع ذلك من بقية أنواع العبادة كلها لله عز وجل يبقى معناه معنى كلمة الإله أنه هو سبحانه وتعالى المعبود المطاع وأنه هو الذي تؤلهه القلوب محبة وتعظيمة وأنه سبحانه وتعالى هو الذي نخضع له ونخاف منه سبحانه وتعالى هذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله بتشمل على ركنين أساسية ولذلك أنت لما تيجي تنظر إلى قولة لا إله إلا الله بنقولها، ده احنا ممكن نقولها في اليوم آلاف المرات ولكن أهم شيء أن تقول هذه الكلمة وأنت تعيها وأنت تفهم معناها وتفهم وتعرف وتعرف لها فضلها كما يقول أهل العلم تفهم معناها وتعمل بمقتضاها بمقتضى هذا الفهم اللي أنت فهمته أنت فهمت أن الله عز وجل هو المعبود المطاعي يبقى مطعش حد غيره متعبتش حد غيره وأن الله عز وجل تؤلهه القلوب بالمحبة وبالتعظيم يبقى تحب الله عز وجل وتعظم الله عز وجل وهكذا، اه يبقى إيه يبقى أنت عملت بمقتضى الفهم المعني عملت بمقتضى المعنى المعنى أنت فهمته عملت به يبقى إيه العلم بمعناها والعمل بمقتضاه وأيضا العلم بفضلها لأن أنت لما تعرف فضل لا إله إلا الله هتكثر منها كثيرا ولذلك هم يقولون إني لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة لها أساسين ركنين أساسيين. الركن الأول اللي هو النافي لا إله بتنفي كل اللي الألوهية عن كل ما سوى الله عزوج. تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز. لا إله. طيب إلا الله. ها إثباتهم. ها يبى شوف باب الأولى. الأولى أنت بتنفي الألوهية بكلمة لا إله. نفي الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى. ويدل عليها كلمة إلا لا إله. فهي تنفي ان يكون غير الله تعالى مستحقا للعباد كأنك بتقول غير الله عز وجل لا يستحق العباد لا الهى يعني نفي الالهية عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله سبحانه وتعالى يعني إثبات الالهية لله سبحانه وتعالى ويدل على ذلك كلمة الا الله يبقى لا الهى ده نفي الا الله إثبات فهي لا إلا الله هذه تثبت ان الله تعالى هو سبحانه الذي يستحق او المستحق للعبادة وحده لا شريك له يبقى فهمنا بقى يشوف الكلمة مكونة من ايه بتتقطع نصين كده نصين. لا الهة اي نفي الالوهية عن كل ما سوى الله عز وجل بتدل عليها لا الهة طيب وإثبات الالوهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لأنه هو المستحق للعبادة وحده ويدل عليها كلمة إلا الله لا إله إلا الله لا إله نف إله الله إثبة لماذا إلا الله, إثبار. لماذا إلا الله تثبت تثبت أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولأنه هو الرازق ولأنه هو المالك وهو المدبر ولأن المدبر لجميع الأمور طبعا وأنه سبحانه وتعالى الذي يجب على جميع العباد أن يفرده بالعباد يعني شكر الله على نعمه يعني كل العباد يعني يوجهوا العبادة بتاعتهم كلها لله عز وجل لأن ده حق لله لا يشارك فيه غيره فاحنا بنصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل لأنه المستحق لها ونصرفها أيضا شكرا له على نعمه العظيمة علينا كما فصلنا ذلك في توحيد الربوبيل هذا كان المطلب الأول يبقى المطلب الأول يبقى المطلب الأول معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله أما المطلب الثاني فهو أن تعلم أن لا إله إلا الله لها شروط لا إله إلا الله لها مواقد تنقضها ها هذه الشروط وإن كانت لا تنفع في الدنيا إنما ينفع الله عز وجل بها في الآخرة طيب شروط ونواقض لا إله إلا الله دلت نصوص الشرعية الكثيرة جدا اللي بين إدينا دلت على إني الفوائد والفضائل العظيمة لهذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص كما يسمونها التي هي لا إله إلا الله والتي من أهمها الحكم بإسلام صاحبها لأن تومك ما واحد قال لا إله إلا الله بنحكم عليه هو مسلم آه هو ده المفتاح اللي بدخل في بحصيرة الإسلام آه ولا طالما قال لا إله إلا الله ها يبقى ده المفتاح اللي دخل به حظيرة الإسلام ولا طالما دخل حظيرة الإسلام يبقى عصم دمه وعصم ماله وعصم عرضه عرده و إن شاء الله يدخل الجنة ولن يخلد في النار حتى لو دخل النار مش هيخلد فيك وإن هذه النار ان احنا بقى نعرف ان الكلمة دي اللي هي لا إله إلا الله انها لا تحصل لكل من نطقة بهذه الكلمة بل لابد من توافر جميع شروطها علشان الله عز وجل يتقبلها منه لابد ان هي تتوافر فيها جميع شروط بتاعتها وينتفي عن هذه الكلمة جميع نواقدها يبقى إيه؟ لازم نعرف ان النصوص الشرعية كتيرا اللي بين ايدينا بتبقى لنا فوائد وفضائل للكلمة العظيمة دي اللي هي كلمة التوحيد واللي من اهمها من اهم الفوائد دي واهم الشروط دي آه؟ واهم الفضائل دي ان احنا بنحكم بالاسلام على صاحب هذه الكلمة الذي يقول لا الهي الله وبنعصم دينه ودمه وماله وبعرضه لا يحل لنا دمه ولا حل لنا ماله ولا يحل لنا عرضه و انه هو ان شاء الله يدخل الاسلام وانه هو لن يخلط في النار واني يجب ان احنا برضو نعرف ان, إن, إن هذه الكلمة لا تحصل لكل مناطق بها بل لابد ان يتوافر فيها جميع شروطها اللي احنا هنعرفها بعد كده وان, وأن ينتفي عنها جميع نواقبها ان ما يكونش اللي بيقولها بياتي بناقض من نواقض الايه هذه الثلاثه يعني ما يقولش لا اله الا الله ووقفنا الصوت بيحلف بغير الله بيشرك او بيعبد غير الله عز وجل او غير الله عز وجل يبقى هو اتى بناقض من نواقض هذه الكلمه ها يبقى يبقى كده هو بيقول شكل ها وبيفعل شكل اخر ها يقول لا اله الا الله وفي نفس الوقت د لسان, لسان لسان حاله لسان مقاله اما لسان حاله فهو يناقض مقال يقول بلسان حاله لا إله إلا الله وبلسان مقاله لا إله إلا الله وبلسان حاله بيشرك بالله يبقى ما ينفعش يبقى لابد إذا أراد أن ينتفع بهذه الكلمة عليه أن يأتي بجميع شروطها وأن ينتفع عنه جميع نواقدها فكما أن الصلاة لا تقبل ولا تنفع صاحبها إلا إذا توافرت فيها جميع شروطها من الوضوء واستقبال القبلة والطهارة وكل وينتفع عنها كل ما يبطلها زي الكلام وزي الضحك وزي الأكل وزي الشرب والحاجات دي كلها فكذلك هذه الكلمة لا ينتفع بها صاحبها إلا باستكمال شروطها وبانتفاء نواقدها الأمور اللي تنقضها وتفسدها ولذلك لما قيل الوهب بن موم به أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح له أسنان مفيش مفتاح ملهوش سنان وعمر المفتاح لما له السنان ما يفتح انت شوف كده الطبلة كده بتاعة الباب عندك ودخل فيها مفتاح ملهو سنان لا يمكن يفتح انما لن يفتح إلا زا كان له إيه أسنان توافق هذه الإيه؟ هذه الثبلة تمام؟ يعني مرة بالمثل يعني ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فوتح لك وإلا لم يفتح لك ولذلك قيل للحسن البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال من قال لا إله إلا الله فأبد حقها وفرضها دخل الجنة يبقى إيه يبقى المعنى أن إحنا أن الأمر مش أن الإنسان يقول لا إله إلا الله كيف طب ما كم من الناس بيقولوا لا إله إلا الله وبيشركون بالله عز وجل حالهم لما تشوف حالهم كل شرك بيدعو غير الله عز وجل واحد يروح يدبح للحسين وبيدبح لل لل لل لل لل لل لل لل البذوي واحد بيدبح للدسوقي واحد ويدقولك الله الصالحين إحنا بنتبحلوهم ها بنتبحلوهم وواحدة بتنزل لغير الله تقول نادر عليا لو ابن نجح ل ل ل ل أدبح ديبيحة تقول مثلا نذر عليا لو لو ابني شفاه الله ان انا ايد شمع مش عارف كم شمعة الكلام ده كله ده هذا النذر لا يكون الا لله والذبح لا يكون الا لله فإنما تسمعهم بقولوا لا اله الا الله فهذا هذا هذا الذي يفعل يقول هذا ويفعل خلاف ما يقول هذا لا يفهم معنى الكلمة لا يفهم معنى الجملة العظيمة هذه وفي نفس الوقت هو لا يعمل بمختضاها هو لا يعمل بمختضاها هو لم يأتي بشروطها هو لم ينفي عنها نواقضها إنما يأتي بنقيدها يبقى بيفسدها زي زي بالضبط المثل العام اللي بيقول إيه تحلف لي أصدقك أشوف أمورك أستعجب أنت بتقول لا إله إلا الله طبعا حكمت لك للإسلام إنما لما شوف كل عميلك اللي أنت بتعملها ليست عمي مسلمين، ده عمي المشركين فكيف يعني كيف هذا الأمر كيف هذا الأمر يقول وإلا المشركين زمان في عهد النبي عليه السلام كان حالهم أحسن من حال المشركين اليوم لأن المشركين زمان مرضوش يألوها لأن هم عارفين إن هم لو ألواها لا لا يمكن لهم أن يأتوا بنواقضها، آه لا يمكن أبداً لابد إن هم هيايات وشروطها و... ولا يمكن أن يأتوا بنواقضها إنما مشركين اليوم قابلواها ويقولونها ولكنهم يأتوا بنواقضها ولم يعملوا بمقتضاه فكان حال المشركين الأول أفضل من حال المشركين المتأخرين بتوع الأيام دي. ولذلك آه يعني آه أو من أجل ذلك من أجل عدم تحقيق بعض هذه الشروط لم تنفع هذه الكلمة العظيمة التي هي آه آه لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لم تنفع المنافقين المنافقين كانوا كان رأس النفاق يشهد لا إله إلا الله ويجلس تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ل لخ على الناس يقف رأس النفاق في المدينة عليه من الله ما استحق وكان يقول أيها الناس وهو أباي بن بن عبد الله بن بن سلول عبد الله بن بن أباي بن سلول يقول أيها الناس اسمعوا وعوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحدثكم وهو يشهد لله لا الله ولكنه يأتي بنواخلها فلم ينتفع بها المنافقون هو كل اللي كانوا معه من المنافقين الذين كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتفعوا بها وإن كانوا نطقوا بها وفعل كثير منهم بعض شعائر الإسلام الظاهر كان لما يحج النبي يروح يحجه معه وكانوا كانوا يعتبروا من جملة المسلمين ولكنها لم تنفعهم هذه الكلمة لأنهم لم يجمعوا فيها شروطها وآتوا بنواقدها فلم تنفعهم ويدل على وجوب توفر شروط هذه الكلمة وعلى وجوب انتفاء ما وانعها على وجه الاجمال قوله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله آه فإن قالوها آه أو فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها آه إلا بحقها يعني لا إلا بحقها دي اللي هي تافر شروطها وانتفاء موانعها هو ده حقه إنك تعرف معناها وتعمل بمقتضاه هو ده حقه ها؟ إنما لم تعرف معناها وبالتالي لم تعمل بمقتضاه ولم تجمع جميع شروطها ولم تنفع عنها جميع نواقضها يبقى أنت لم تأخذها بحقها يبقى ما ينتفعش بها الإنسان في الإنسان وإن انتفع بها في الدنيا فلن ينتفع بها في الآخر طيب النبي علسة ما يقول فإذا قالوا لا إله إلا الله عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها اللي احنا قلناه وحسابهم على الله أيها حسابهم بعلى الله إن شاء عفا وإن شاء عذب فيدخل في حقها الاتيان بشروطها واجتناب نواقدها طيب يقول ودلت النصوص الشرعية لأن لهذه الكلمة العظيمة سبعة شروط ما هي هذه السبعة شروط هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إذن جماعة الخير في هذا القدر كفاية أسأل الله تعالى لي ولكم طفيقة والسدادة والرشادة والهداية وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الدين الخالص وأهل التوحيد الخالص وأن ينفعنا بهذه الكلمة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة وأن يعيننا أن نجمع لها شروطها وأن ننفع عنها نواقضها أن يعيننا أن نعلم معناها وأن نعمل بمقتضاه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. فان شاء الله عز وجل هن نبدأ نجاوب.